قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه فَمَنْ فما تزيدونني غير تخصير ويا قوم ذاهي ناقة الله لكم ذلك وعد غير هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا ألا إما إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حميم